انزل بعلم الله انزل بعلم الله والا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وفئ اليهم اعمالهم فيها نوفئ اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون قل الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباكر ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمه أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرُ